ويقلك ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أ ج م ع ي ن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 ل ف ر ي ل ه الدكتور م ح م س ر و ن و م النابلسي ي ع و ن إنه ل ي ح ا م ت ك ب ر ن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 فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فلبئس م ت و المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أ ن ز ل ربكم قالوا خيرا للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه ولدار ا ل آ خ ر ه خير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 افامن الذين مكروا السيئات ان يقصف الله بهم الارض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين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 ولو ياخذ ؤ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى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 ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس إن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 بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون وضرب الله مثلا ل ر ج ل ي ن أ ح د ه م ا أ ب ك م لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه وهو و كل على ل م اينما ه أ يوجه ه لا ي أ ت ي بخير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 م و د الأنعام بيوتا ت س ت خ ف و ن ه ا يوم ض ع ن ك م ويوم إ ق ا م م ومن ت ك أصوافها و و أ ب ا ر ه ا و أ ش ع ا ل و م ت ا ل ى حيب و ا ل ل ه جعل ل ك م من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 ولا تكونوا كالتين قضت غزلها من بعد قوه انكاتا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امه هي اربى من امه انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون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 ولا تتخذوا أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم فتزل ق د م و بعد ثبوتها و ت ذ و ق ا السوء بما صددتم عن سبيل الله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 فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون فاذا قرات ا ل ق ر آ ن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون إ ن م ا حرم عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد ف إ ن الله غفور رحيم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 وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك الا بالله